غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصر وعذوا من دون الله قربانا آلهة فلضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفع من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم هُلَو يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مصدقا, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا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 يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاء فهل يهلك إلا القوم